أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم عليهم من المعاصي المثوبة الحسنى وهي الجنة ولهم زيادة عليها وهي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 الآية العظيمة قد سيقت بيانا لما قبلها فربنا جل جلاله يبين أن الذين أحسنوا في الدنيا في عبادة الله تعالى في فعل ما أمروا بفعله وترك ما أمروا بتركه لهم الجنة في الآخرة ولهم زيادة على ذلك ومن الزيادة بل أعظم تلك الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ولا يغشى وجوههم غبار ولا هوان ولا صغار أولئك أصحاب الجنة هم فيها ما ابدا أبدا لا يزولون عنها ولا يخرجون منها ولا يموتون فيها فإذا هذه الآية العظيمة فيها بشارة أما مناسبتها أولا لما دعا الله تعالى عباده إلى دار السلام كما في الآية السابقة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وتأمل أن الآية السابقة فيها مقطعا والله يدعو الى دار السلام المقطع الآخر ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فربنا لما دعا عباده إلى الجنة وهي دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها ومن ذلك أن لهم الحسنى وهي الجنة وفيها النظر إلى الله تعالى ثانيا لما ختمت الآية السابقة وهو المقطع الثاني من الآية السابقة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أن من الناس من يهديه سبحانه وتعالى وهو الذي يطلب أمور الهداية ويستمع الى الوحي فربنا جل جلاله بين في هذه الآية الكريمه أن أولئك الذين يدعون الله تعالى الهداية إلى الصراط وعلى الصراط وفي الصراط أن هذا الطريق سيقودهم إلى الجنة وإلى رؤية الله سبحانه وتعالى ثالثا لما دعا تعالى إلى دار السلام فإن النفوس تتشوف إلى الأعمال الموجبه لها الموصله إليها فأخبر ربنا جل جلاله بأن الإنسان يناد الجنة بالإحسان في عبادته لربه فقال تعالى للذين أحسنوا الحسن والذيادة أي للذين أحسنوا في الدنيا بالإيمان وأحسنوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه على وجه المراقب له سبحانه وتعالى فربنا جل جلاله أمرنا أن نراقبه لأنه سبحانه وتعالى يراقبنا وحينما خاطب الناس أجمعين قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الخطاب لجميع الناس من الأسرة الواحدة التي هي آدم محوى ثم نتج منها الآن مليارات الخطاب للجميع لمن مضى ولمن هو حاليا ولمن سيأتي إن الله كان عليكم رقيبا فربنا جل جلاله يراقبنا فعلينا أن نراقبه نراقبه بالطاعات بأن ناتي بها إخلاصا ومتابعا نراقبه بالمستحبات بأن نفعلها نراقبه بالمحرمات بأن نتركها وهكذا الإنسان يراقب ربه في كل حق لله إذا ربنا جل جلاله قد أمر الناس بطاعته على وجه المراقبة وهؤلاء الذين قد استجابوا وأحسنوا إلى عبادة الله تعالى فأدوا العبادة كما يريده الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله تعالى لهم الجنة ولهم زيادة على ذلك وأعظم فيكم الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وربنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن أحسن في عبادة ربه أحسن الله إليه وربنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهي وجوه مبتهجة تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم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 وتنجنا من النار قال فيكشف الحجابة فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ولذلك نفس الحد ساق مسلما بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد لأنه سنة سابق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن عن صهيب قال بهذا الاسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الحسن والزيادة ولذلك هذا الحديث هو حديث جليل طبعا إذا دخل أهل الجنة جنة إلى أذن الله تعالى لعباده المؤمنين بدخول الجنة واستقروا فيها ووجدوا ما وعدهم ربهم من النعيم الذي لا ينفد يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم اي ازيدكم من النعيم فوق ما انتم عليه الم تبين وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار وذلك لان يب يعني يبعد عن خواطرهم ان يجدوا نعيما اعظم مما هم من النعيم وهو ان انجاهم من النار وادخلهم الجنه وهذه هي الغايه العظمى التي يسعى اليها كل مؤمن قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل أن يكشفوا حجاب النور الذي كان يفصل بينه وبينهم ويمنعهم الرؤية رؤيه وجهه الكريم وهو الحجاب المذكور وجاء أيضا في احاديث صحيح حجابه النور لو كشفه لاحرق السبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه فإذا مكنهم الله من رؤية وجهه ورأوا بهاءه وعظمته وجلاله استشعروا أعظم نعيم لهم فلا يزالون ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى ليتنعموا بذلك ولذلك الصحاب قرأ هذه الآية للذين أحسن الحسن والزيادة فدل ذلك على أنه يقصد من الزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ولذلك هذا الحديث يعني فيه أولا إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة من رؤية المؤمنين لوجه الله تبارك وتعالى في الجنة ثانيا دل الحديث على ما عده الله لعباده المؤمنين في الجنة وهذا يجعل المؤمن محبا لربه تبارك وتعالى حريصا على إخلاص العبودية مبتغيا لمرضات الله في أقواله وأفعاله ايضا فيها أن السنة النبوية مفسرة للقرآن مبين له فحري بالمؤمن أن يتعلم تفسير القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رابعا سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم فضله وكرمه على عباده المؤمنين خامسا بما أنه قد جاء في الحديث ذكر مسألة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم ناسب أن نذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الأسباب التي تعين المؤمن على بلوغ هذه المنزلة الرفيعة ومن ذلك أن يسأل العبد ربه النظر إلى وجهه الكريم لحديث عمار بن ياسر وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي من من الحديث واسالك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضلله نعم هذا الحديث رواه احمد والنسائي والحاكم الامر الثاني المحافظه على صلاه الفجر والعصر وذلك في جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس وقبل غروبها ففعلوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأعمال ومن ذلك أن يحافظ الإنسان على الصلاة في جماعة وألا سيما الصلوات التي تتزاحم عليها بعض الأعمال إذن قلنا أن هذا الحديث هو من ضمن الزيادة فمن الزيادة أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالنظر إليه ومن الزيادة أن يعطيهم غرفا من لآلق وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا كل ذلك من زيادات عطاء الله اياهم على الحسنة التي جعلها الله لاهل جناته نعم، فهنا هذا الحديث من الزيادة ومن الزيادة طبعا تضعيف الثواب تضعيف ثواب الأعمال بالحسن عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بما لا يعلمه إلا الله تعالى وكذلك ما يعطيه الله في الجنان من القصور والحور والرضا وما أخفاه الله لهم من قرة أعين إذن ربنا جل جلاله كريم رحيم فعل العبد أن لا يقصر في طاعة الله ثم قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل فربنا جل جلاله ما يحصل لأهل الجنة من السعادات شرح بعد ذلك الآفات التي صانهم الله بفضله عنها فمن النعيم الذي يناله أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في جنة سليمة من الآفات ومن المنقصات ومن المكدرات ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة فهنا ولا يرهق وجوههم كنا بالوجه عن الجمن لكونه أشرفها ولظهور أثر السرور والحزن فيه ومعنى الآية لا يغشى وجوه أهل الجنة غبار ولا كآبة ولا حزن ولا هوان ولا صغار ولذلك لما عظموا أمر الله تعالى صانهم الله تعالى من الإهالة ومن لم يعظم أمر الله تعالى فإن الله يهينه ومن يهن الله فما له من مكرم ولذلك ربنا قال في سورة الإنسان وهي السورة التي تذكر تأريخ الإنسان فوقاهم, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وفي سورة عبس وتولى حينما ذكر الملائكة كلا إنها تذكر. في صحف مكرمة مرفوعة مطهره بأيدي سفرة تاملوا يا اخواني لما دكر الملائكة وأن هذه الصحف بأيدي سفره كرام بررة دكر في آخر السورة وجوه يومئذ مثفرة ضاحكة مستبشرة ولا أهل القرآن من يخدم القرآن ومن يولغهم أحرص يعني هم أسعد الناس بالسعادة يوم القيامه فينبغي على الانسان أن يهتم بكتاب الله تعالى غايه الاهتمام وفي سوره المطففين قال تعرف في وجوههم نظره النعيم إذا وجوهم تبيض ويزداد بهاؤها كلما اطلعوا على نعيم جديد قال اولئك أصحاب الجنه هم فيها خالد أي أولئك الذين أحسنوا أهل الجنة هم فيها ماكثون لا يزولون عنها ولا تزول عنهم وتأمل تعرير باصحاب الجنة فهم مصاحبون لها وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين ثم قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وجوههم قِطَعًا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالد والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة وتغشى وجوههم ذلة وهوان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 اذن لما أخبر ربنا جل جلاله عن حال السعداء عطف بعد ذلك بذكر حال الأشقية والقرآن مثاني فربنا ذكر عدله تعالى فيهم وأنه يجازيهم على السيئات بمثلها لا يزيدهم على ذلك إذا ربنا يعامل المؤمنين بالرحمة ويضاعف لهم الحسنات ويعامل العصاة بعدله ولا يضاعف عليه بالسيئات وربنا جل جلاله كما شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة شرح حال من أقدم على السيئات في هذه الآية الفرهم فقال والذين كسبوا السيئات وتأمل جاء التعبير عن عمل السيئات بكلمة كسبوا ليؤكد اختيارهم وإرادتهم يعني هم أراد الكفرة وأراد المعاصي فما عملوا السيئات مكرهين بل هم مسؤولون عنها مجزيون بها فقال الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وفي هذا التنبيه تذكير بشرب الكريم إذ إن الحسنة تضاعف أما السيئة فهي بمثلها طبعا انا لما كنت في الرابع الابتدائي كان عمري عشر سنوات وكنت أقرأ في سوره الانعام ومن جاء للسيئه فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقرات في السوره نفسها, في السورة نفسها مضاعفه الحسنات ازداد حبي لربي يعني في ذلك الوقت تذكرت كرم الكريم سبحانه وتعالى ولذلك نحن بأمس الحاجة أن نبصر الناس بفضل الله وبرحمته إذن والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أي والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا وكفروا بالله ورسوله فلهم جزاء يسوءهم طبعا السيئة ما سمي السيئة إلا لأنها تسوء الإنسان وتسود وجهه فلهم جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات دون زيادة على ما يستحقون قال وترهقهم ذلة أي يغشاهم هوان وخزي وربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هوا ثم قال تعالى ما لهم من الله من عاصم أي ليس لهم من الله من يمنع عنهم سخطه وعذابه وربنا قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وفي سورة الرعد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ثم قال تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أي كأنما ألبست وجوههم من شدة سوادها أجزاء من الليل في حال ظلمته فهذا التعبير يبين السواد الذي يلحق وجوه هؤلاء وربنا قال يوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وربنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ثم ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالد أي أولئك الموصوفون بهذه الصفات الدميمة أهل النار هم فيها ماكثون ابدا أبدا ولذلك كما أن أصحاب الجنة أصحابهم أصحاب الجنة وأنهم لا يخرجون منها كذلك أصحاب النار عياذا بالله تعالى سموا بذلك لشدة الحال التي هم فيها ثم قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون واذكر ايها الرسول طبعا هذا صراط بالرسول وكل مؤمن مطالب بهذا واذكر أيها الرسول يوم القيامه حين نحشر جميع الخلائق ثم نقول الذين أشركوا بالله في الدنيا إلزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ففرقنا بين المعبودين والعابدين وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا وهذا فيه يعني زيادة عذاب هؤلاء وهذا من الخزي الذي يزيدهم عذابا وحزنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم هذا اسم فعل أمر أي اثبتوا مكانكم فربنا جل جلاله ما ذكر في الآيتين السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وما يتعلق به للذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات جاءت هذه الآية بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة ينماز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر فضيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات وهي والعياذ بالله سيئة الشرك بالله والشرك بالله اعظم الظلم لأن الشرك وضع الشيء في غير محله وأعظم الظلم أن يعبد الإنسان غير خالقه فالخالق هو الذي له العبادة ألا له الخلق والأمر اذن سيئات الاشراك اكبر الكبائر وبذلك حصلت المناسبه مع الجمله التي قبلها المقتضي عطفها عليها فقال ويوم نحشرهم جميعا اي يا محمد ويا كل داعي يوم نجمع جميع الخلق لموقف الحساب يوم القيامه الانس والجن المؤمنين والكافرين العابدين والمعبودين وربنا قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي ثم نقول للمشركين إلزموا مكانكم وقفوا مواضعكم أنتم والذين سعمتم أنهم شركاء لله في عبادته. وفي سورة الأنعام وهي أيضا سورة فيها تقرير العقيدة وتلقين العقيدة وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِذًا الْمَسْؤُولِيَّة عَلَى كُلِّ عَمَل يَعْمَلُهُ الْإِنْسَان وكل موقف يُحَاسَبُ الْإِنْسَان عَلَيْهِ يُحَاسَبُ عَلَى ظَاهِرِ الْعَمَل وَيُحَاسَبُ عَلَى نِيَّتِهِ فِي هَذَا الْعَمَل حَتَّى الْعَمَل الصَّالِح يُحَاسَبُ الْإِنْسَان هَلْ كَانَتْ نِيَّتُهُ صَالِحَة أم لَيْسَتْ صَالِحَة فزيلنا بينهم أي ففرقنا بين المشركين العابدين ومعبوديهم من دون الله وربنا قال إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا شرفة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذن ربنا يعذبهم حينما يتبرأ أسيادهم ثم قال تعالى وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون أي قال المعبودون للمشركين الذين عبدوهم ما كنتم تعبدوننا في الحقيقة بل كنتم تعبدون أخواءكم وشياطينكم الذين أمروكم بعبادتنا وهنا ملمح مهم جدا هو أن الإنسان لما يطيع الشيطان صار كأنه عابدا للشيطان لأنه اضاع الشيطان والمؤمن مطالب بمحاربة الشيطان ومحراب الصلاة اسمه محراب لأن العبادات, جميع لأن العبادات جميعها محراب وربنا قال يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فالإنسان لا بد أن يتخذ موقفا ولذا أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت تتخذ موقف وهو الضراء من الشيطان وأعمال الشيطان ثم قال تعالى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائله قائله فالله شاهد وكفى به ان لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وان لم نشعركم بها في ذلك الموقف العظيم يحصل ما يحصل من هذا الأمر فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين قال المعبودون للذين عبدوهم فحسبنا الله شاهدا بيننا وبينكم أيها المشركون فإنه قد علم أنكم عبدتمونا من غير أن أمركم ومن دون أن نشعر بعبادتكم لنا إذن ربنا جل جلاله يحاسب الجميع والله لا يحق الإنسان أن يسمح للآخرين أن يعظم تعظيما لا يحل أو أنه يعبد من دون الله فالمسؤولية على الجميع لا بد للإنسان أن يتبرق من الذين لا يتقون الله تعالى فيه ثم قال تعالى هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا وأرجع المشركون إلى ربه بالحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم فقال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أي تختبر هنالك تبلو أي تختبر وهو عن التحقق وعلم اليقين ومعنى الآية في ذلك المقام وفي أرض المحشر يوم القيامة تعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شر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 أنه لو كان بينه وبينها بعد المشرقين ثم قال وردوا إلى الله مولاهم الحق أي ورجع هؤلاء المشركون إلى الله ولذا نحن حينما يمرنا شيء نقول انا لله وإنا إليه راجعون فالكل يرجع إلى الله والكل يحاسب وردوا الى الله مولاهم الحق أي ورجع هؤلاء المشركون إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم والمتولي امرهم الحق الذي لا شك فيه دون ما اتخذوا من دونه من آله قال وظل عنهم ما كانوا يفترون أي وزال عن المشركين وبطنه ما كانوا يختلقونه من الكذب على الله بدعواهم أن له شركاء ينفعون من عبدهم ويدفعون عنه ضر ويقربون إلى الله إذن هذه الآيات العظيمة يتفكر بها الإنسان دواما ثم قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها بالنبات وبما تحويه من معادة ومن يخرج الحي من الميت كالانسان من النطفة والطير من البيضة ومن يخرج الميت من الحي كالنطفه من الحيوان والبيضة من الطير ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله فقل لهم افلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذن هذه الآية الكريمة ربنا جل جلاله لما بين فضائح عبده الأوثان أتبعها بذكر الدلائل على فسائد طرائقهم ووبقهم ربنا وأقام الحجه عليهم وذلك أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى وأن الجميع مفتقر إلى رزقه فقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أي قل يا محمد للمشركين من الذي يرزقكم من السماء مياه الأنطار ويرزقكم من الأرض أنواع من الحبوب والثمار والبقول والمعادن وغير ذلك والإنسان حينما يعني يأكل ويشرب يتفكر وفي سورة البقرة في الآية الحادية والعشرين والآية الثانية والعشرين الآية العشرين والعشرين, والعشرين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذا نحن يعني لا نستغذي عن الله تعالى طرفه عين وأن رزقه رزق ظاهر بل نحن حينما نأكل ونشرب ينبغي أن نتفكر ولذا قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه ينظر نظر تفكر ونظر امتنان وهو ان يستحذر الانسان منة الله عليه ثم قال انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم فالإنسان يعتبر بكل شيء حوله ولا يجعل طعامه مثل البهائم. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون هذا ليس عيب حتى ياكل ويتمتع لكن العيب قال كالأنعم وهو الذي لا يعتبر هذه النعم ولا يطالع من أن الله عليه فقال تعالى بعد أن ذكر هذه النعمه قل من يرزقكم من السماء والأرض هذه النعم التي تنزل من السماء وتخرج من ثم قال أما يملك السمع والأبصار؟ وهنا نعمة السمع ونعمة البصر بهما ينال الإنسان كل نعمة. أي من يملك سمعكم وأبصاركم؟ ولو شاء لسلبها منكم. وربنا قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذا الإنسان يسعى لاداء شكر جميع النعم ولكن ثم نعم ظاهرة وتمر دائما ينبغي على الإنسان أن يطالع هذه النعم ليتحرك إلى اداء شكر نعم الله ثم قال ومن يخرج الحي من الميت هذه آيات عظيمة أي من يخرج الشيء الحي من الشيء الميت بقدرته العظيمة فيخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف ويخرج الزرع من الحب والنخلة من النوات والدجاجه من البيضه والمؤمن من الكافر إلى غير ذلك من عجائب قدرته ودلائل وجوده ثم قال ويخرج الميت من الحي أي ومن يخرج الشيء الميت من الشيء الحي بقدرته العظيمة فيخرج النطفة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء ويخرج الحب من الزرع والنوات من النخلة والبيضة من الدجاجة والكافر من المؤمن وربنا قال إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون، فالإنسان لا يصرف عن عن هذه الآيات نظره وذهنه بل يخضع ربه وربنا قال بعد ذلك ومن يدبر الأمر وهذه آية عظيمة أي ومن يقدر يعني من الذي يقدر على أمر جميع الخلائق ويقدر امر جميع الخلائق ويتصرف في السماء والأرض وربنا قال ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وساقف الآية الرابعة آيات قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فآيات ظاهرة حتى الذي لا يتفكر مجرد أن يكون عند عقل يستف يعني يأتي في باله عظمة الخالق سبحانه وتعالى إذن ومن يدبر الامر فسيقولون الله أي سيقول المشركون الله وحده الذي هو يرزقنا من السماء والأرض ويملك السمع والابصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فقل افلا تتقون أي فقل يا محمد لهؤلاء المشركين ألا, ألا تتقون الله وتخافون عقابه وأنتم في هذه الحال مصرون على الشرك فعليكم أن تتقوا الله فتخلصوا العبادة له فأنتم مقرون أنه خالقكم ورازقكم ومدبر أموركم فالخالق هو الذي يعبد سبحانه وتعالى فالخالقية معراج العبودية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 عن هذا الحق الجلي فذلكم الله ربكم الحق أي فهذا الذي يفعل هذه الأفعال يرزقكم من السماء يمنك السمعة والأبصار يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يدبر الأمر هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه وهو ربكم الحق الذي لا شك فيه سبحانه وتعالى ولذلك روى البخاري في صحيحه باب التهجد بالليل قال وقوله من الليل فتهجد به نافرة لك أي اسهر ثم ساق من حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق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 فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك أي شكوين الرابع ولكن هذا الحديث حديث عظيم وهذا الدعاء مبني عن تدبر تدبر الآيات القرآنية وتدبر الآيات الجونية ولذلك من فوائده دل الحديث على فضل التهجد من الليل والصلافيه واهميته للعبد إذ إنه شرف له في الدنيا والآخرة وسبب في منفرة الذنوب ثانيا مشروعية الدعاء بهذه الكلمات الجامعة عند القيام من الليل بدلا من ادعيه الاستفتاح ثالثا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علم الناس كيف يتضرعون بالدعاء فبيل أنه يستحب للعبد إذا قام بين يدي الله وأراد أن يدعو أن يقدم بين يدي دعائه بمقدمة يعترف فيها بحق الله سبحانه ويثنى عليه بالثناء الحسن ويظهر ضعفه بين يديه ومن ثم يشرع بإبداء مسألته عسى الله أن يستجيب له رابعا وجوب الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وانفراده بالخلق والملج والتدبير وأن كل ما يصر عن الله تعالى فهو الحق الذي لا محيد عنه وجوب التوكل على الله في جميع الأمور لأنه وحده القادر على كل شيء فمن لم يقر بذلك فقد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين فالإسان يتدبر الآيات ويقرأ السنة ويعمل ثم قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال أي فأي شيء غير الحق إلا الضلال فلا واسط بين الحق والباطل فمن عبد غير الله المستحق وحده للعبادة فقد ظل الضلال الأكبر قال فماذا بعد الحق إلا الطلال فأنا تصرفون أي فكيف يقع صرفكم بعد وضوح الحق فتعدلون عن عبادة الله إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير ثم قال الله تعالى كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كما ثبتت الربوبية الحقه لله وجبت أيها الرسول كريمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمن إذن هذه الآية بعد هذا التنهيد قد جاء فيها بيان حكم هؤلاء كذلك حقت كريمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمن أي كما صرفا المشركون عن الحق واستمروا على شركهم كذلك وجب قضاء الله وحكمه السابق الصادر عن علمه على الذين خرجوا عن الحق إلى الباطل بأنهم لا يؤمنون وأنهم معذبون فربنا جل جلاله حكم عد وآيات الله تعالى في الآفاق وآيات القرآن والسنة يجب على كل إنسان أن يقوم بها ليقيم حجة الله على عباده من فوائد الآيات أعظم نعيم يرغب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل فلا بد من توحيدهما معا إذا قال الله بعدم ايمان قوم بسبب معاصيهم فانهم لا يؤمنون هذه الفوائد التي ذكرها الاخوه في هذا الكتاب وثمت فائدتين اخريين اولا في مناسبه الاحسان ورؤيه الله تعالى كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده هو أن الإحسان أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته وجميع أعماله فعل وترك يعني حتى في الترك يراقب الإنسان ربه القارحينما يقرأ القرآن يستذكر أن الله سبحانه وتعالى يسمع قراءته ما أذن الله للنبي. يتغنى بالقرآن ما أدنى الله لشيء ما أدنى لنبي يتغنى بالقرآن إذا ربنا يستمع إلى قراءة القهر إذا في مناسبة الإحسان ورؤية الله تعالى كما قال تعالى للذين أحسن الحسن والزيادة هو أن الإحسان أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته وجميع أعماله فعلا وتركا فكان الجزاء من جنس العمل في الآخرة وهو النظر إلى الله تعالى وهذا بخلاف أهل الحرمان الذين لم يراقبوا الله في الدنيا فحجبوا عنه في الآخرة كما قال تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما احتجبوا عن طاعته واحتجبوا عن مراقبته حجبوا عن رؤيته يوم القيامة ثانيا الله هو الخالق الذي يستحق العبادة والإخلاص والقاعدة عند أهل العلم أن من استحق العبادة استحق الإخلاص فيها وأن لا يشرك معه أحد ثم تكلمات ينبغي حفظها ولا يرهق أي لا يغشى ولا يعبد وأصل رهق غشيان الشيء الشيء قتر أي غبار وكاب وقصل وأصل قتر يدل على تجميع وتطبيق دل أي صغار وأصل الدل الخضوع والاستكانه فزيلنا فرقنا وأصل التزايل التباين تبلو أي تختبر وتعلم وأصل بلو يدل على اختبار أي تختبر ما أسلف من عمل كيف هو قبيح أم حسن نافع ضار أسلفت أي قدمت وعملت وأصل سلف يدل على تقدم وثبت حقت أي وجبت وثبتت يقال منه حق على فلان كذا يحق عليه إذا ثبت ذلك عليه ووجد وأصل حق يدل على إحكام الشيء وصحته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم دواما على الإحكام والصحة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته